والروح القدس الإله الواحد أمين شوفوا يا أخواني الحياة المسيحية هي حياة البر حياة القديسة حياة الكمال حياة الحب الإلهي لكن لا يستطيع أحد أنه يبدأ هكذا لا يستطيع أن يبدأ حتى القديسون الكبار لم يبدأوا هكذا إنما قعدوا يجاهدوا يجاهدوا البيت لما وصلوا للقنة بتاعتش فكيف تبدأ الحياة قد تبدأ الحياة بمعرفة الله ثم بالتوبة ولكن كيف تبدأ التوبة لأن يجي الإنسان يتوب يجد أمامه عوائق داخلية داخل نفسه وعوائق خارجية من الآخرين من الإغراء من الشيطان كيف ينتصر على كل ذلك ينتصر لأنه يبدأ بالتغصب عارفين إيه يعني التغصب يعني الإنسان يغصب نفسه يغصب نفسه أنه يمشي في الصح وما يمشيش في الخير في الغلط يغصب نفسه يغصب نفسه على عمل الخير ويغصب نفسه على البعد عن الخطيئة والسقوط فأنت لازم تغصب نفسك أوعى تقول لي أعدائي هم الشياطين أعدائي هم الناس الأشرار أعدائي هي البيئة السيئة أبدا عدوك الأول هو نفسك إن كانك نفسك قوية ولا يهمك كل حاجة بر إن كانت نفسك ضعيفة أقل إغراءها وأحى الأرض فالمهم إنك أنت تخفض نفسك. إذن بدأ الحياة الروحية أن يغص يغص الإنسان نفسه، يخضعها للطريق للطريق الروح، يمنحها، يقومها، يجعلها لا تسلك حسب رواه، أو على الأقل. ترود نفسك يمكن كلمة تغسف صعبة شوي ترود نفسك ترود نفسك على حياة البر وتقولها في الطريق طب ايه المعوقات الداخلية دي اللي بتمنع الانسان المعوقات الداخلية دي لخص القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى، فقال شهوة الجسد، شهوة العين تعزون معيش. يعني إيه اللي بيطلع بالإنسان الآت قوي شهوات منهم. الرغبة في متعة الجسد والرغبة في متعة المادة والرغبة في متعة الشهوات الخطئة وفي متعة طياشة الفكر ولذت السرحان واحد يودي يسرح يسرح كده ويلتز بالفكر في سرحانه وبعدين يسحل نفسه يلاقي نفسه ويقع في كذا خطير أثناء السرحان كل هذه وغيرها تحتاج إلى التقصب تغصب نفسك وتقول بلاش كثير تمنح بالقوة إلى جوار الإغراءات الخارجية وحروب الشياطين إذا ما التغصب هو بداية الطريق الروحي وهو الدرجة الأولى في السلم الروحي لغاية لما تصل إلى القمة عليك أن تبدأ بالتغصب وتغصب نفسك لغاية لما النعمة تفتقدك في الطريق وتديك قوة أنك تبعد عن الخطيئ ولكن قبل أن تغص نفسك في حاجة أهم وهي أن يكون عندك الرغبة في الحياة الروحية لما يكون عندك الرغبة تبتدي تغسب نفسك عشان كده واحد من الإديسين قال إن الفضيلة تريدك أن تريدها لا غير أول ما أنت تريدها من نحيتك تغسب نفسك من ناحية ربنا يديك النعمة إلى أخ دي في التغصب في أي شيء تغصب نفسك اغصب نفسك في الصلاة إنك تصلي وإنك تستمر في الصلاة واغصب نفسك على الخشوع في الصلاة. تبقى واقف كده في الصلاة لا رجلك بتتمرجح ولا ايدك بتتحرك ولا حواستك طائشة واقف كده بالضبط في خشوع امام الله اغصب نفسك على خشوع الصلاة وعلى استمرارها واغصب نفسك بالذات في صلاة الليل تيجي تعبان وتقول أنا تعبان ومدروح ومش قادر طب يا رب أنا من للادي وأبقى أكلمك بكرة ما تزعلش من ليه إيه ده ده ماري صحاق يقول اغصب نفسك في على صلاة في الليل وزدها مزامير كل ما تغصب نفسك لأ الحكاية مشيت كويس أنا فكر في مرة كنت في السنة الأولى من الدير وأنا في الدير في الرهوان وكان كل ما يقولوا لي حاجة أقول حاضر وكل ما يستئدون لي مهمة أقول حاضر لغاية لما جيت يوم كنت تعبان جدا جدا ورحت الألاية نايم نعسان مش قادر قلت أن أقل الصلاة الظهر، وبعدين قلت طيب أقول كلمة واحدة واقف أي أقول أبن اللذ يو نام فقولت أبن قلت تبغى أقول مزمار واحد ينام. يا بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في دير بالإلان في الليالي ارفعوا أيديكم أيها القدسون بارك الرب لقيتنا صحح تشعي قلت تبقول قطع النوم الأخير وزا أنا واقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعد من أجل الزوم لقد دي صحت لي شوي وأعدت أحايل في نفسي وأحايل وأحايل عشان أكمل صلاة لكن الواحد يقول له في النوم يقول نشكر الله أعطى أحباءه نوما كلام مش معقول اخصب نفسك ايضا على الكلمة الطيبة على التسامح ومغفرة الاخرين اخصب نفسك انك لا تنتقم لنفسك ولا ترد على الاهانة باهانة اغصب نفسك على احترام الكل البعيد والقريب ولما تحترم الكل تلاقي انك انت بتتكلم كلام مؤدب ولطيف وتتكلم برقة وبدقة وبلطس مصر الفضائل دي زي السلسلة تمسك أول السلسلة يتكرر كله معك اغسر نفسك على ضبط الحواس الحواس يعني تكون حريصا في نظراتك حريصا في كلامك حريصهم في لمسك حريص في كل حاجة ضبط الحواس اخصب نفسك على ضبط الفكر كل فكر خاطئة جيك ترفضها ولا تؤجلها شوي وتقول لما شفت الطعقة ما انت تطلع الطعقة اخصب نفسك من جهة أخطاء اللسان تكون متعود شتايا معينة تقولها بطلها أنا مرة كان عندنا في الدير زمان عامل بيسوء يعني عربية فيها حمارة والأحصان ويقعد يشتب في في الحمار ولا في الحصان يا ابني ليه كده بدل ما تقول الكلام الوحش ده لها كلمة لطيف حتى للحيوان اغصب نفسك على اللسان تلاقي لسانك بقى كويس اغصب نفسك وراقبها وحاسبها وعاقبها إن استلزم الأمر فالتغصب هو انتصار على النفس يعني لو أحسى لك ألمه والتغصب هو انتصار على النفس هو تخوية للإرادة انتصار على النفس وتخوية على الإرادة ويكون بحزن تمنع نفسك بحزن شوف ربنا بيقول ايه ان اعثراتك عينك اخلاحها والقهانة ان اعثراتك ايدك اخلاحها والقهانة حزم حزم في المن طب ايه وسيلة التغصب اولا ممكن التداريب الروحية تدرب نفسك على اشياء روحية وكل ما تلاقي ضعفات تعليقها داود بتاعد دا بولوس الرسول قال مرة تدربت تدربت عن أشبع وأن أبوع تدرب في كل شيء دربت نفسي احنا في التغصب بنجيبها في تربية الاطفال اول حاجة في التغصب بالنسبة للطفل في الفطام عايز يتشعلق في السادي وما يسيبوش تضطرد تغصبه على يترك ساديها ويفطل وبعدين الطفل ايضا بنغصب عليه في دخول المدرسة أول مرة الطفل يخلوه يسيب البيت ويروح المدرسة يبقى خايف مش عارف إيه المجتمع الجديد ويسيب حنان البيت ويغصبوه شوي وبعدين يروح المدرسة يلاقي فيها لعب وحاجات لطيفة يبتدي يحبها بعدين انت تغصب نفسك بدل ما غيرك يخصبك اقص نفسك عشان يعني تمشي صح بدل ما غيرك يادبك ويقول ما تمشيش غلط شيل الغلط من نفسك قديس ابو معار البرا احكم يا اخي على نفسك قبل ان يحكموا عليك تغصب نفسك قبل ما يغصبك القانون وقبل ما تغصبك العقوبة تغصب نفسك تلزم نفسك على عمل الخير قبل أن يلزمك الأخرون على عمل الخير ابدأ بالتغصب مهما كانت النديجة ضعيفة عايز تسلي بالليل وترجم نفسك على الصلاة تلاقي صلاتك مثقلة بالنوع وشاردة في الفكر وصلاة خلي من الحب وخاليا من التأمم يجي الشيطان يقول لك دي صلاة دي لازم تصلي صلاة قوية يا الشيطان لكن تغسب نفسك بالصلاة دي بطل للصلاة دي ولما تتعلم الصلاة ويسته بأصلاة هو عايزي ما يخليكش يتصلي لكن بمطر يقول لك كلام روحي واحد من الديسين بيقول ايه اذا انتظرت حتى تصل الى الصلاة الطاهرة الصلاة اللي مليان عمق مليان حب مليان خشوه مليان طوضه اذا انتظرت الى ان تصل الى الصلاة الطاهرة ثم تصلي الى الابد ما توصل مش هتوصل انما ابتدي بالخطوة الاولى الضعيفة وتوصل واحد يقول ربنا هابل مني صل الله عليه الحب يقول لك أيه انت لولو حبك في الصلاة ما كنتش بتصلي ولو ضعيف معلش ليش يقبل منك الفضيلة الضعيفة في مبدأها على كبر تتطور إلا ما هو أفضل أجب لكم مصر قويس بيسور الله دين إحنا بنقبل تهتهت القصر ميعرفش الكلام يقول بك تهتهت ونبقى فرحانين إن دي بداية للكلام بنقبل منه بيحبي على الأرض ويقف ويقوم ويقف ويقوم قال كويس دي بداية كويسة للمشي بنفرح بالبداية ولو كانت صغيرة لكن مثلها توصل تيجي مثل للعطاء قال لك العطاء الكامل أن تعطي بالسخاء وأن تعطي بالسرور انت بتغصب نفسك على العطاء جايز بتدي من غير نفس معلش زنبو قيل فقير انه ما يخودش كم انك ما مقامدكش نفس اديله لو من غير نفس هيجي وقت تجد لزة في العطاء ولما يفرح الغلبان وتجد واحد فرح قلبك ينبسط وتعطي اكتر زي ما واحد مرة قال سقيت شجرة كوب من الماء شجرة جاب كوب من الماء وسأهل فلم تقدم ليه كلمة شكر واحدة ولكنها انتعشت فانتعشت اولا مش شجرة انتعشت هو انتعش انها ان تيجي هنا تجد فرح في العطاء تبتدي تتقدم إلى أن تدفع العشور مجايز تدفع العشور وانت متدايق وطول العشور دي كانت في أيام السعر وإحنا في أيام غلبانة وفقر وأسعار اخسب نفسك العشور فربنا يبارك ويديك فتبتدي من تدي البكور، فربنا يبارك ويديك، تبتدي تعطي كل من يسألك وفي كل وقت، ما بلا مانا، لأن التغصب ده يكون في الأول فقط، في الأول فقط، لكن ما يستمرش على طول. اقصب نفسك في الفكر ولا تنفس كل فكرة تأتي إليك وإذا تشعلقت في مخك خالص قل طب نأجلها شوية نأجلها تأجل على بل ما النعمة تفتقدك وتصلح لك الأمور في هذا الجهاد من التغصب ابتعد عن التراخي والتكاسل واللا مبالاة وتكاعد عن الأعذار والتبريرات والضرورة لك دي مظبوط لازم منك الضرورة بتلزمني أعمل كذا يا ما طريق بهنم مفروش بالأعذار والتبريرات طريق بهنم مفروش بالأعذار والتبريرات التغصب يبتدي معاك لكن لا يستمر وكان المسيح قال ادخلوا من الباب الضيق وكربوا الطريق اللي يؤدي الملكوت الباب الضيق دي يكون ضيق فأوله بس لكن كل ما تمشي فيه الدنيا تتوسع أمامك وتجد الحكاية مش ضيقة ولا حاجة ربنا يكون مناکم از فکر